بوك تو دوائست عشرون عشرون مال رازговор ايدن محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد راسكموتاتسي خذ راحتك. خذ راحتك. جُزتُ <تعرفت> وَعْيَتِ <في المدى> البيت بيتك. البيت بيتك. شتُ سَكَتَ دَسَنَبِيَتَ. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ اتحب الموسيقى؟ اتحب الموسيقى؟ ياس يا ساكم كلاسيتنا موسيقى. انا احب الموسيقى الكلاسيكية. انا أحب الموسيقى الكلاسيكية. افيجي <تصفيق> مويتي سي دي ا. هذه سي هنا سي سويتيلي على أتعزف على آلةٍ موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ إيه، يا مياطة جيتارا. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ إمتلي ديتزا. عندك أطفال؟ أ عندك أطفال؟ إمتلي كوتشا. عندك كلب؟ عندك كلب؟ إمتلي ماشكا. عندك عندك قطة؟ Еве ги моите книги. Овде се наоѓаат книги. Овде се Јас сега ја читам оваа книга. Акрау халијан на китаб. књига. халијан палје китаб. Што обожавате, да читате? обожавате, дечјите? ан обожавате, ماذا تحب أن تقرأ؟ أبوجَّافَتَ لي دَعُوَدِيَتَ نَاقُونْسَرْتْ. أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ دعوتَ لي سوزادوڤوستو وثيَاتَرْ. أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Подидите радо на опера. Ато Хебу нъхаба ила дарил опера? Етаб или да опера За текстовите и книгите посетете ја страната дуплове дуплове дуплове 2.d.